الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ما زلنا مع باب الفتح فتح والدرس السابع عشر فعندنا إكمالا للصور التي تمال فيها رؤوس الآي وهي 11, 11 سورة وصلنا إلى قول الناظم ومن أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تعدل وفي الشمس الأعلى وفي الليل والضحى وفقرة في الناجعات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهالو أفلحت منهلا ذكرنا إلى سورة القيامة سورة الناجعات كذلك ثمان فيها رؤوس الآي التي تقبل الإمالة وهي كما يلي خلأتيك حديث موسي إذ ناديه ربه بالوادي المقدس طوي اذهب إلى فرعون إنه طغي وهكذا سورة عبس التي هي تحت النازعات لانه قال والناء في النازعات تميل ومن تحتها يعني تحت النازعات سوره عبس, عبس وتولي وتول الجاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكي بعد, بعد ذلك سوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسو أنا أقرأها على قراءة الكسائي لأن حمزة معلوم أن له النقل وله السك في لفظ الاعلى إلى غير ذلك سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تليها الإمالة التي في الالف المكسورة الإمالة تكون في الالف المكسورة وليس وليس التي بعد الهاء والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنف سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي سورة العلق اللي قال عنها وفقرة يعني يقرأ مقصود بها سورة العلق سورة العلق كلا إن الإنسان لا يطغي أرئه استعني إن إلى ربك رجعي الإمالة تكون في نهاية الآيات التي فيها ألف مقصورة لا قال بعد ذلك رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبنا أي أمال حمزة والكسائي وشعبة المربوز لهم بكلمة صحبة الألف في لفظ رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي طبعا الحمزة والكسائي يقرآن ولكن الله رمي المهم الشاهد عندما أمال حمزة والكسائي وشعبة الألف في لفظ رمي في سورة الأنفال في الإسراء ثانياً أي أمال حمزه وكسائي وشعبة ألف لفظ أعمى في الموضع الثاني في سورة الإسراء فهو او فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى أمال لفظ أعمى الموضع الثاني في سورة الإسراء المرموز لهم بكلمة صحبة حمزة وكسائي وشعبة سواً وسداً في الوقف عنهم تسبلاً أي أمال كذلك المرمز لهم بالشعبة حمزة وكش حمزة والكساء بالشعبة لف ذي سوي مكانا سوي في سورة طه في وَلَفْ ذِسُودِ في سورة القيامة أيحسبوا الإنسان أو أيحسب الإنسان أن يترك سدي على قراءة الكساء سدي يميل كلمة سدي حمزة والكساء والشعبة وقال في الوقف لأن التنوين في الوصل يمنع من الإمالة فالاماله في لفظ سوا وسودا لا تكون إلا في حالة الوقف نعم لحمزة الكساء الشعر بعد ذلك قال وراء تراء فاز في شعرائه واعمى في الإسرا حكم صحب صحبة أولا أي قرأ حمزة وحده بإمالة الألف التي بعد الراء في لفظ فلما, ت... فلما تراء الجمعان التي بعد الراء فلم فلما ترى الجمعان هكذا يقرأ حمزة لإيمان وراء تراء فاز في شعرائه قيد بسورة الشعراء لأن هناك تراءة الفئتان في سورة الأنفال متفق على عدم الإيمان فيها اللي في سورة الأنفال ولذلك قال وراء تراء فاز في شعرائه أما إذا وقفت على كلمة تراء فإن حمزة يميل الألف التي بعد الراء والالف التي بعد الحمزة مع تسهيل الهمزة هكذا فلما تري مع التسهيل مع المد والقصر تري أو تري ويميل الكساء عند الألف التي بعد الحمزة وقفا فقط هكذا ترائي نعم ويقللها ورش وقفا التي بعد الحمزة بخلاف كما سيأتي تفصيله إن شاء الله أما كلمة تراعة الفاتان في سورة الأنثال كما قلنا فمتفق على عدم إيمانتها عند كل القراء وصلا ووقفا بعد ذلك قال وأعمى في الإسراء حكم صحبة نولا أي قرأ أبو عمرو وحمز والكسائي وشعبة حكم صحبة أبو عمرو وحمز والكسائي وشعبة بإيمانة الألف في لفظ أعمى في الموضع الأول من سورة الإسراء في قوله تعالى ومن كان في هذه أعم هذا الموضع الأول وتقدم حكم الموضع الثاني والخلاصة في لفظ أعم في موضوعي سورة الإسراء على النحو التاني. ولن أمال لفظ أعم في الموضعين حمزة والكساء وشعب. فأقرأ حمزة والكساء وشعب بإمالة اللفظين في الموضعين أو لف في الموضوعين هكذا. ومن كان في هذه اعمي فهو في الاخرة اعمي واضل سبيلا بإمالة اللفظين لحمز والكساء وشعب لا ثانيا أمال ابو عمر اللفظ الاول وفتح الموضع الثاني هكذا ومن كان في هذه اعمي فهو في الاخرة اعمى هكذا يقرأ ابو عمر بإمالة اللفظ الاول, أو الأول وفتح الموضع الثاني ثالثاً ورش يقلل اللفظ في الموضعين بخلاف هكذا ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخره أعمى هذا وجه الفتح وجه التقليل مع توسط البدل ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخره أعمى وأضل سبيلا ولو أن مذهب ورش لم يأتي الآن ولكن أحبت أن أبين مذاب القراء ككل في هاتين الكلمتين أو في لفظ أعمى في الموضعين رابعا باقي القراء لهم الفتح في الموضعين بلا خلاف أما لفظ أعمى في غير سورة الإسراء فيميله حمزة والكساء فقط ويقلله ورش بخلاف نحو ليس على الأعمي حرج تحشره يوما قيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعم لما حشرتني أعم في سورة الطاها فهذه الموضع لفظ أعم في سورة الطاها يميله حمزة والكساء وكل المواضع ليس على الأعم حرج كذلك يميل حمزة والكساء الخلافات فقط في موضعي سورة الإسراء كما وضحتها سابقا بعد ذلك قال وما بعد راء شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفيه لأنزلة لا أي أمال حمزة والكسائي وأبو عمرو كل ألف مقصورة بعد راء نحو اشترى اشتري افتري فأريه بشرى ذكرى القرى النصارى مجريها فيميلها حمزة والكساء وأبو عمرو وصلا ووقفا بشرط أن لا يكون بعدها ساكن وقولوه وحفصهم موالي بمجراها وفهول أنزلا أي أن حفصا عن عاصم وافق حمزة والكسائية وأبا عمرو في إيمانة لفظ مجراها أو مجراها في سورة هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها مجريها ومرساها سيميل مجريها يصير حفص وحمزة والكسائي وأبو عمرو حمزة والكسائي وأبو عمرو على قاعدتهم ويوافقهم حفص في هذه الكلمة وهذه الإمال الوحيدة لحفص في القرآن ليس عنده إمال غيرها لا بعد ذلك قال نآشر من باختلاف وشابة في الاسراء وهم والنون ضوء سنتلة وهم والنون ضوء سنتلة أمال حمزة والكسائي الألف التي بعد الهمز في لفظ أعرض ونأى في صورتي الإسراء السلة واتفق ما هو شعبة في الإسراء على الإمالة وما ذكره الناظر بقوله شرع يومن باختلاف ما ذكره باختلاف السوسي فهذا لا يقرأ به لأن الصحيح والثابت عن السوسي الفتح في لفظ ونأى في الموضعين فلا ينتفت إلى هذا خلاف. قوله هو في الإسراء وهم أي اتفق شعبة مع حمزة والكسائي على إمالة لفظ نأى في سورة إسراء فقط والنون ضوء سنة انتلأ أي أمال خلف الكساء النون والهمزة في الموضعين في سورة إسراء وفي سورة صلاة والخلاصة في لفظ وناء في سورة إسراء وفي سطات على النحو الثاني أولا أمال الهمزة والאלف بعدها في الموضعين خلاص هكذا أعرض وناء أعرض وناء بجانبه في الموضعين أمال الألف التي بعد الهمزة فقط خلاص في الموضعين امال النون والهمزة في الموضعين خلف والكساء. هكذا الكسائي هكذا بجانبه و وانئ بجانبه خلف و الكسائي النون والهمزة ثالثا.. امال الهمزة والالف بعدها في سورة الإسراء فقط.. شعبه هكذا اعراض و بجانبه في سورة الإسراء فقط لشعبه اما سورة السند فليس لشعبه خلاف. رابعا قلل الهمزة والالف بعدها في الموضعين بخلاف ورش كما سيأتي تفصيله في مذهب ورش إن شاء الله خامسا باقي القراء لهم فتح النور والهمزة في الموضعين بعدها قال إناه له شاف وقل أوكلهما شفا ولكسر أولياء تميلة أي أمالة هشام المربوز له من له وحمزة الكساء المربوز لهما بالشين من شافة أمال الألف لفظ إلاء في قوله تعالى غير ناظرين إليه في سورة الأحزاب وقوله وقل أو كلاهما شفا أي أمال حمزة والكساء الألف لفظ أو كلاهما قال ولكسر أولياء تميالا يعلل لماذا أمال حمزة والكساء الألف لفظ أو كلاهما إما يبلغون عندك الكبر أحدهما أو كليهما بهمالة كليهما لحمزة والكساء قال والسبب في كسر الهمزة في كسر الهمزة في لفظ إناه وكسر الكاف في لفظ كلاهما أو لكون الألف في لفظ فيهما منقلب عن ياء أو لكون الألف في الكلمتين منقلب عن ياء كما قال الشيخ الضباع رحمه الله تعالى في معنى قول الناظم ولكسر أولياء تمينة نعم، فهذا سبب إمالة لفظ إناه إما أن تكون لكسر الهمزة أو أن الألف مقلب عنياء وكذلك إما لكسر الكاف في لفظ كلاهما أو لكون الألف مقلب عنياء كما ذكر كما ذكر ذلك الشيخ الضباع رحمه الله قال بعد ذلك وذراء ورش بين بين وفي أراكهم وذوات اليا لو الخلف جملة ولكن رؤوس الآي قد قلبتها له غير ماها في فحذر مكملة ذكر الناظم في هذين البيتين مذهب ورش فيما تقدم من بداية الباب إلى هنا وهو على النحو التالي أولا يقلل ورش جميع الألفات الواقعة بعد راء قولا واحدا نحو بشرة هذا التقليل بشرة ذكر افترى أن صار هذا التقليل من قول الناظم وذراء ورش بين بين أي تقليل قولا واحدا قوله وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملة أي ورد وجهان عن ورش التقليل والفتح في ولا ورا ولا وراكهم قليلا في سورة الأمثال هذا التقليل أو ولا وراكهم بالفتح بالفتح قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس ولا وراكهم وبالتقليل قرأ الداني على ابن خاقام وطاهر بن غلبون ولا وراكهم والوجهان صحيحان وذواتي والخلف له هذا جمالة هذه المرتبة الثانية لورش أنه يقلل بخلاف ذوات بياء التي يميلها حمزة والكساء أو ينفرد الكساء بإمالتها أو ينفرد بإمالتها بإمالتها دور الكساء أو التي اشترك فيها معهما غيرهما في إمارتها على, وزن أي, على أي وزن كان نحو الهدى نأى أتى رمى هداي محياي أعمى إنا فله في ذلك الفتح والتقليل التقليل كما ذكرت والفتح كما في روايه حفص إلا أربع كلمات له فيها الفتح قولا واحدا وهي كلمة مرضات فيفتحها ورش قولا واحدا حيث وردت في القرآن وكلمة كبشكاء في سورة النور ورش يفتحها قولا واحدا وكلمة اللباء حيثما جاءت في القرآن يفتحها وعشا قولا واحدا وكلمة كلاهما فورش يفتحها قولا واحدا في سورة الإسلام ثالثا رؤوس الآي في السور الإحدى عشرة المذكورة سابقة على التفصيل المتقدم فيها لورش التقليل قولا واحدا فيما يقبل التقليل مثل يخشى العلى هدى يوحى والضحى سجى القوة الأعمى أما إذا اتصل بها هاء التأنيث أو اتصلت بها هاء التأنيث نحو ضحاها تلاها ضحاها فله فيها وجهها التقليل مثل ما مثلت مثل ما ذكرت أو الفتح ضحاها تلاها ولذلك قال ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ماها فيه قد قل فتحها يعني يقللها قولا واحدا فيما لم يكن فيها تانيث بعدها الف ضحاها تلاها وضحاها أما اللي ختمت بالف مثل تلاها وضحاها وزكاها ففيها التقليل وفيها الفتح إلا ما كان مختوما براء يعني فيها راء مثل ذكراها فله فيها التقليل قولا واحدا في أنت من ذكرها تقليل قولا واحدا الورش نعم وليس لورش إمالة الكبرى في القرآن إلا هاء طاها أو سورة طاها كما تقدم فيروي ورشها كذا بسم الله الرحمن الرحيم طاهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طاهي الها إمالة لتشقى تقليل فليس عنده إمالة كبرى إلا في الهاء من طاهي نعم فائدة إذا اجتمع في آية واحدة ذات ياء ومد بدل نحو فتلقى آدم فكل ورش أربعة أوجه جائزة على النحو التالي الأول والثاني فتح ذات الياء مع قصر البدل هكذا فتلقى آدم هذا فتح ذات الياء مع قصر البدل أو مد البدل ست حركات مع فتح ذات الياء كذلك فتلقى آدم آذام الوجهان على فتح ذات الياء الثالث والرابع تقليل ذات الياء مع توسط البدل ومده ست حركات هكذا فتلقى آدم هذا تقليل مع توسط البدل التقليل مع, المد... مع مد البدل هكذا فتنقى آدم من ربه كلمات ويمتنع وجهان هما فتح ذات الياء وتوسط البدن وتقليل ذات الياء ما قص البدن قال بعد ذلك وكيف أتت فعلاء وآخر آي ما تقدم للبصر سوارا هم اعتلاء قول الناظم وكيف أتت فعلاء وآخر آي ما تقدم للبصر سوارا هم اقرب عمر بتقليل ألفات التأنيث في الكلمات التي على وزن فعلة بفتح الفاء نحو تقوى سلوى نجوى دعوة أو على وزن فعلة بكسر الفاء نحو إحدى ضيزه سيماء أو بضم الفاء في نحو قرب فعلة بضم الفاء نحو قرباء قصوى دنيا ويلحق بالمفتوحة يحيى ويلحق بالمكسوره عيسى ويلحق بالمضمومة موسى أما لفظ كلتا من كلتا الجنتين في سورة الكهف فورد فيها وجهان عند الوقف لأبي عمرو وورش الفتح والتقليل كلتا هذا فتح أو كلتا تقليل والحمزه والكسائي الفتح والإمانة كلتا أو كلتي والأرجح الفتح و قوله وآخر آية ما تقدم للبصري أي أن أبو عمرو يقل الرؤوس الآي في الصور الأحد عشرة المذكورة قولا واحدا إلا ما كان من ذوات الراء نحو الكبري اليسري العسري ذكرها ياره فإنه يميلها إمالة الكبرى قولا واحدا وكذلك يميل أبو عمر الكلمات التي على وزن فعل أو فولا أو فعلة إذا كانت فيها راء مثل بشرة وذكراء فإنه يميلها ما لا يقللها حتى ولو كانت على زمن فعل لأنما دام فيها راء بشرة ذكراء فإنه يميلها قولا واحدا نعم وأخذ التقليل لأبي عمرو من العطف على وذراء ورش وذراء ورش بين, بين. قال بعد ذلك ويا ويلات أن ويا حسرة طوو وعن غيره قسها ويا أثث الأولى أي قلل دوري أبي عمرو عطفا كذلك على وزراء ورسن بين بين قلل دوري أبي عمرو الألفات المقصورة في أربع كلمات يا ويلات أهلد في سورة هود كلمة أن حيثما جاءت في القرآن يا حسرة على ما فرطت في جنب الله في سورة الزمر يا أسفاء على يوسف بسورة يوسف هذه الكلمات الأربع يقللها دوري أبي عمف ومعنى قول الناظم عن غيره قصها عن أي, أي عن غير الدوري اقرأ لكل قارئ أو راون على حسب مذهبه فبالإمال لحمزة والكساء على أصلهما وبالتقليل بخلاف لورش وبالفتح لباقي القراء وكيف الثلاث غير زاغت بماضي الأمل خاب خاف طاب ضاقت فتجملا وحاق وزاه جاء شاء وزاد فز وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا فزادهم الأولى وفي الغير خلفه وقل صحبة بل ران واصحب معدلة أي أمال حمزة الألف التي هي عين الفعل الماضي الثلاثي في عشرة أفعال على النحو التالي قال وكيف الثلاثي غير زارد باستثناء كلمة زارد في وإزارت الأبصار في سورة الأحزاب وزاغت عنهم الأبصار في سورة صاد فلا, يميل فلا يميلها حمزة غير زارد بما أظني أن يكون الفعل ماضيا ثلاثيا أمل خاب وقد خيب من افتري مثلا خافوا خيفوا عليهم طاب فكحوا ما طيب لكم ضاقت ضيقت عليهم الأرض. عليهم الأرض ضيقت عليهم الأرض حاق وحيق بهم زاغوا فلما زيغوا جاء ولقد جاءكم موسى أو لقد جاءكم رسول شاء فلن شيء زاد في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزيدهم الله فز رمز الحمزة وجاء ابن ذكوان وفي شاء مينا أي أمال ابن ذكوان لفظ جاء حيثما جاء في القرآن ولفظ شاء حيثما جاء في القرآن مثل ولقد جاءكم موسى فمن شيئ فليؤمن فزادهم الأولى وفي الغير خلفه أي أمال ابن ذكوان لفظ زاد الموضع الأول في سوره البقرة في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا قولا واحدا وفي غير هذا الموضع بخلاف مثلا الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا أو فزيدهم إيمانا يعني أي موضع غير الموضع الأول اللي في سورة البقرة ابن ذكوان يميله بخلاف والموضع الأول يميله ابن ذكوان قولا واحدا وقل صحبة بل رأى وصحب موالدنا هذه الكلمة العشرة التي يميلها حمزة ويتفق فيها معه غيره في قوله تعالى كل برين على قلوبهم سورة المطففين فيميلها صحبة وهو حمزة والكسائي وشعبه ويفتح كل الكلمات السابقة باقي القراء المسكتة عنهم ف اتفق الكساء وشعبة مع حمزة في إيمالة كلا برينة بل على قلوبهم ولم إضغام اللام في الراء بل لأن الذي يسكت عليها ويبهرها حفص وغيره يقرأ بالإضغاء قوله واصحب معدلة اختر رجلا مستقيم الخلق واصحبه اي صاحبه ليرشدك عن الحق ويدلك ويدل على الصراط السوي والآن أقدم نموذجا للإمالة والتقليل من صورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. هذا تقليل بالنسبة لورش. ورش يقلل هذه رأس الآيف في هذه الصورة بخلاف يعني لو التقليل ولو الفتح لأنها مخطومة بهاء التأنيث التي بعدها ألف. فلو الفتح ولا التقليل. فالتقليل كما ذكرت والفتح كما في رواة حفظ والشمس وضحاها والإمالة لحمز والكساء هكذا والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها هذا فتح لورش في وجه الأول والتقليل لورش كذلك هكذا والقمر إذا تلاها ثم الإمالة الكسائي وحده لأن الكسائي هو الذي يبيد كلمة تلاها وحده ولا يشترك معه فيها حمزة والقمر إذا تليها فعند ذلك والنهار إذا جلاها هذه رواية ورش بتقليل والنهار وفتح جلاها ثم تقليل كلمة جلاها والنهار إذا جلاها هذا النسبة لتقليل ورش وإمارة حمزة الكسائي هكذا والنهار, والنهار إذا جليها ولدور الكسائي إمارة والنهير إذا جليها والليل إذا يغشاها هذا وجه الفتح بالنسبة لورش ثم التقليل يكون هكذا والليل إذا يغشاها ثم إمارة حمزة الكسائي والليل اذا يغشيها والسماء وما بناها هذه الوقت ورش بالفتح ثم بالتقليل والسماء وما بناها ثم بإمالة حمزه, حمزة وحده ثم عطف ثم عطف عليه الكساء والسماء وما بناها هذا حمزة والكساء له التعصف في الأرض والسماء هكذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها هذا واجه الفتح بالنسبة لورش ثم التقليل له والأرض وما طحاها طحاها الذي يميلها مالا كبرى الكساء وحده ورش حمزة لا لا يميلها لأن هذه من الكلمات نختص بإمالتها الكساد فنأتي الآن بإقراءة الكساد والأرض وما طحيها هذه الإمالة خاصة بالكساء ونفس وما سواها هذا الفتح لورش ونفس وما سواها هذا التقليل لورش ثم الإمالة لحمزة والكساد ونفس وما سويها هذا على الوجه خلات ويتفق معه القساي لأن خلف له ترك الغنة ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها وتقواها وتقويها قد فلحم زكها قد افلح من زكاها قد افلح من زكيها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها وقد خاب من دسها وقد خيب من دسها هذا حمزه ابن الكسائي وقد خاب من دسيها ولأبي عمر كذلك التقليل في رؤوس الآي كما هو معلوم ويكون هكذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهير إذا جلاها وال... هكذا يكون التقليل لأبي عمر وهو مثل ورش إلا أنهما يختلفان من حيث الأصول كالمد والنقل إلى غير ذلك مما هو معلوم في أبواب الأصول